الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله تركتب مع ربان الكريم مجد مجد مجد مجد وصل في 15 من اكتوبر 2022. من الواحدين ان كانتني انا تقابلني الشيخ علي الوصي في حفظه الله وراها. حي ورشه بس I the Sheikh spoke meetings of Light from the Aqida. And this on the day 19 of Rabi al-Awwal 205 corresponding to the 15th of October 2022 ميلادي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فنحن في الفقرة الأولى من كتاب منارات المقربين في عقيدة الموحدين وقد تكلمنا في اللقاء السابق عن معنى هذا العنوان وتكلمنا عن البسملة بسم الله الرحمن الرحيم ونود أن نفسل أولا في مسألة الاشتقاق التي تكلمنا فيها في الأسبوع الماضي لنبين حقيقة المراد بالتفصيل وإن كنا نريد الاختصار في تلك المسألة لأنها متعلقة ببعض الدقائق في اللغة العربية فنقول وبالله تبارك وتعالى التوفيق أن اسم الله سبحانه وتعالى اسم جامع لجميع صفات الله عز وجل والمراد أنه أن جميع الأسماء الإلهية مردها إلى اسم الله سبحانه وتعالى فإذا قلت الله فإن هذا الاسم فإن هذا الاسم يتضمن معاني الرحمة ومعاني الجلال والعظمة والكمال ومعاني الوحدانية والربوبية ومعاني القدرة والإحاطة والعلم والحياه والوجود كل المعاني داخلة في اسم الله سبحانه وتعالى وقيل أنه اسم الله الأعظم والاسم الأعظم يتضمن أمرين. الأمر الأول كمال الذات وكمال السلطان وهذا واضح في تفسير قول الله تبارك وتعالى أو في آية الكرسي من قول الله الله لا إله إلا هو الحي القيوم فالحي تدل على كمال الذات والقيوم تدل على كمال السلطان والحي القيوم, السلطان والحي القيوم تفسير وبيان لما اختص به الله سبحانه وتعالى من النعوت والصفات الجليلة العظيمة سبحانه وتعالى ولذلك تجد أن جميع الأسماء الإلهية معتوفة على اسم الله سبحانه وتعالى كما قال سبحانه وتعالى هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر إلى آخر الآيات من سورة الحشر كلها معطوفة على اسم الله سبحانه وتعالى فهذا دل على أن هذا البيان وهذا الجمع في إضافة النعوت إليه دل على أن اسم الله عز وجل علم على ذاته تتضمن الصفات الجليلة الكاملة لله عز وجل ولذلك نحن نقول إنه علم مشتق لا نقول أنه علم مرتجل أو, عل أو علم جامد ليس مشتقا بل نقول إنه علم مشتق من معاني هذه المعاني او هذه الأفعال التي اشتق منها هذا الاسم الاشتقاق فيها ليس اشتقاق من مادة قديمة ازليه وإنما الاشتقاق هو اشتقاق تلازم يعني يلزم من هذا الاسم هذه الأوصاف وهذه الصفات وهذه الأفعال وليس المعنى أنه اي أن الاسم متولد من الأفعال، فالله سبحانه وتعالى له الصفات الحسنة، ومن صفاته اشتقت أسماؤه سبحانه وتعالى، والله عز وجل له صفات وله أفعال وله مفعولات ومخلوقات، فمادة الاشتقاق او كلمة القيل انه اشتق من اله يأله إلها وتألها يعني اشتق من التأله فهو مألوه يعني معبود يعني تعبد الخلائق يعني تصمد الخلائق إليه وتتفرد بالاتجاه إليه سبحانه وتعالى وأدل آية على ذلك في القرآن الكريم من قول الله تبارك وتعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله والمراد أنه في السماء إله يعبد وفي الأرض إله يعبد وقوله وهو الذي دليل على انه واحد وهو الذي دليل على أنه واحد سبحانه وتعالى هو واحد في السماء يعني فوق السماء فوق السماء يعني فوق جميع من على فهو يعلو على كل مخلوق سبحانه وتعالى وهو الذي في السماء إله يعني إله يعبد وفي الأرض إله يعني إله يعبد وهذا دليل على الاشتقاق أنه من التأله والتعبد فهو إله معبود هناك معاني أخرى أو اشتقاقات أخرى دل عليها العلماء نذكرها في بيان الدلالة على أن تنوع مصادر الاشتقاق يدل على تنوع المعاني المتضمنة لسم الله تبارك وتعالى فقيل إنه مشتق من لاها يعني إذا ارتفعا وقيل مشتق من يلوه لياها يعني احتجبا لاها يعني ارتفع فالله عز وجل فوق كل شيء وإذا قلنا إن الله على على العرش فهو عال على ما هو عال عليه علوا خاصا فلم يكن تحته ثم على عليه بل هو عال بل هو عال على عرش وعلى جميع الكائنات ولكنه على على العرش علوا زائدا بالاختصاص وهذا هو معنى الاستواء وهذا هو معنى الاستواء لذلك نكون نحن نقول كما قال الله استوى على العرش الرحمن استوى على العرش الرحمن على العرش استوى لم نكن استوى على الأرض فكلمة على بمعنى استوى بمعنى على لكن العلو المخصوص بالعرش يختلف عن العلو على الأرض وعلى سائر السماوات وعلى سائر الكائنات فالمراد هنا أنه على, على ما هو عال عليه علوا خاصا سبحانه وتعالى وقيل أنه مشتق من الله يلوه لياها يعني احتجباه يعني احتجبا في الترجمة يقول المترجم باللغة العربية اشتق من الله يليه او اشتق من الله يلوه ليهن بمعنى احتجبا ويذكر احتجبا باللغة الانجليزيه وقيل انه مشتق من ولاها ولها يعني تحير لان الوله هو التحير ومعنى التحير هنا ليس بمعنى الشك فيه وانما المعنى انه كلما عرف عن الله شيئا علم انه عاجز عن معرفه جميع كمالاته فكلما يكتسب علما يعرف انه عاجز ليبلغ علما اخر كلما زاد علما يعرف انه جاهل بعلم اخر وليس معنى الوله ليس الوله هنا بمعنى التحير الذي هو الشك فالله عز وجل لا يشك فيه فهو برهان على كل شيء وكل شيء يدل عليه سبحانه وتعالى فقيل أنه مشتق من الهت إليه هذه تذكر باللغة العربية يعني سكنت إليه فالله عز وجل تطمئن وتسكن إليه الخلائق جميعا انظر إلى هذا التنوع في الاشتقاق ليدلك على كثرة المعاني الموجودة في اسم الله سبحانه تعالى قال تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب وقال تعالى وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم وقيل أنه مشتق من أله الفصيل ولد الفرس وولد الناقة إذا ولع بأمه يعني مغرم بأمه مشتاق إليها والعباد مولعون بالتضرع إلى الله. يعني مغرمون بالتضرع إلى الله يعني قلوبهم ممتلئة حبا عند التضرع إلى الله سبحانه وتعالى وقيل أنه مشتق من أله الرجل يأله والمراد أنه إذا نزل به أمر فزع إلى الله سبحانه وتعالى إذا نزل به ضيق أو حلت به شكوى أو حلت به مصيبة فزع والتجا إلى الله قال تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض الههم مع الله فالله عز وجل يجير ولا يجار عليه الله يجير ولا يجار عليه فمن استجار بالله اجاره الله ومن اعتصم بالله عصمه الله ومن اكتفى بالله كفاه الله اذا لو اننا نظرنا في الدلاله على ان اسم الله مشتق كثره أفعال الاشتقاق الداله على صفات الله عز وجل الكثيره التي لا منتهى لها ولا حد لها سبحانه وتعالى صفات الله الكامله التي لا منتهى لها ولا يعرف عددها ولا يحيط بها علما إلا الله سبحانه وتعالى يعني لا يحيط بحصرها أحد إلا الله وذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يسجد تحت العرش يقول فيعلمني الله محامد لم أكن أعلمها من قبل و المحامد كلها متعلقة بصفات الله عز وجل والمراد أن الله يعلمه من كمالات صفاته ما لم يكن يعلمه من قبل وهذا دليل على أنه يطلع على اسماء لله عز وجل يوم القيامة لم يكن يعرفها وهو نبي مرسل صلى الله عليه وسلم فهذا دليل على اتساع اسماء الله عز وجل وفيها اشاره إلى أنك إذا وقعت في أي نائبة فإنك ستجد لسم الدال الذي يخرجك الله عز وجل به إذا دعوته به من جميع ما يقع عليك من مصائب وبلايا ومحن يعني كثرة الأسماء معناها أنك تستغني بالله عن دعاء من سواه فإذا أردت شفاء فالله والشافي فإذا أردت نصرا فالله والنصير. النصير نعم المولى ونعم النصير وإذا أردت عزة وقوة فإن العزة لله جميعا وإذا أردت رحمة فهو أرحم الرحمين وبذلك تستغني عن جميع مخلوقات وكل مخلوق له مجموعة أسماء قد تنطبق على المسمى وقد لا تنطبق يعني هناك من اسمه عادل وهو في حقيقة ليس بعادل فإذا طلبت منه العجل فإنه لا يعدل معه لكن الله عز وجل لسم على مسمى حقيقي ثابت واسماه كثيرة أما أسماء البشر فأنت التي تطلقها وهي مقصورة أو محصورة في عدد محصور من الأسماء أما أسماء الله فهي غير متناهية ولذلك فأنت تسأل الله كل شيء تريده حتى نك تسأله الملح في الطعام تتبره Thank <laughs> you.